موسوعه ا ل ر ن ا ل ل س ي للعلوم الاسلاميه ي خلق موسوعه ا ل ن ا ب ل ر ي للعلوم الاسلاميه ذ ي أ 「さあそして私たちは私たちの手を借りてい 「こころのこども」<音楽>